سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر ودور قلوي شف كان من ذنبي مو صرخ بجوف الليل سامحني يا ربي مو صرخ بجوف الليل سامحني يا ربي سالت دموعي سيل ساهر ومتخبي أسهر وذوق الويل شفقان من ذنبي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي يا ربي أغراني سترك وكيله كان يحرقني عصياني وتدري أحبك حيل والخوف ملاني شاع الكفوف في والخوف ملاني شاع الكفوف في شين دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي سألت دموعي يا خالقي غمي قادر تزيله زيل يا ذا العطل جمي رجواي نون النيل غرقان في همي واصبحت ماي الميل غرقان في همي واصبحت ماي الميل سالة دموعي سيل وقل ويل شفقان من ذنبي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي وصرخ بجوف الليل سامحني يا ربي أسعى ورى ذنوبي ساعي لها كالخيل ضاقت بدربي، أسمع لذيل وذيل تكفى يا محبوبي سالة دموعي سيل تكفى يا محبوبي. سال الدموعي